أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إن كَلَ مِنَ الْمُسَلِّبِ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلًا عَزِيزٍ رَحِيبٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبا وَادِّي حَمْ قَلَقُوا عَلَى أَكْثَرِهِمْ فهم لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ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 الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فغززنا بثالث فقالوا جو مثلونا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا سكذبون.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 لَإِلَّا مَنْ تَهُوَ لَنَوْجُمَنَكُمْ وَلَا يَمَسَّنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُونَ مَغْفُرٌ أَإِنْ ذُكِّرْ بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا من لا يسعى أن لكم أجرا وهم متدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتأخذ من دونه آل أتنين إِنَّ رَبَّكَ لَقَدْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسٍ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسٍ في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون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 لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا يقولون من ثمره وما عملته أيديه أَفَلَايَشْكُونُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُعْرِفُونَ ال earth و من أفظهم و من ما لا يعلمون و آيات له الليل لق منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقادير العزيز العليم والقمر قد درنه ما نازل حتى عاد كالرُّون القديم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 وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينبعون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 ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن, أن إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الآراء متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم. يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَنُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ أنتم تكون اليوم نفتم على أفواههم وتكلمنا أذيهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمثنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فمثت طار مضيا ولا يرجعون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 وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مانع ومشارب أ فلا يشكون وتخذون من دون الله آله سلع لهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم انما